أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً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 إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع حساب أو في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه مَوْجٌ موج